بسم الله الرحمن الرحيم والذريات ذروى والحملات وقرا والجاريات يسرا والمقسمات امرا إنما يشوع عجول لصادق وإن الزي والسماء والسمائلات الحبق إنكم لفي قول مختلف عنه من قفت قدل الخراشون الذين هم في غمرة شاهون يسألون أيان يوم الجيد يوم هم عالمين تنوت. لوقوا فتنتكم هذا الذي إن المستقين في لذا أنت محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسعال هم يستغفرون وفي للشائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وما سوعدون فرد السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنفقون حديث ضيط إبراهيم المكرمين إذ تغلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون عجل سميء أقرضوا إليهم قال أنا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا وتخفض الشروب بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرعة فسكت وجهه وقالت عجوز العقيم كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما قصدتهم أيها المرسدون قالوا العلي بحجرة من قيد مسومة وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي الموسى إذ أرسلناه فرعون بسلطة اصناه وجنوده فنزلناهم في اليم وهو مجيب وفي عجيبه ارسلنا على المريح العصيب تشعلني إلا جعلته تغرمين وقيم زمود إلقيل لهم تبسعوا حتى حين فعزوا عن ربهم ضعفة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منسقين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوم والسماء أَنَّنِي نَزَلَ فِي أَيِّ شَيْءٍ وَثَمَّ chỉ nào لعلكم lẽ trong dây الله là cũng مذير مبين أذانك ما أسى الذين من قبل من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فالغلظه طاهرون فتول عنهم فما انت المجود ونفس الفاني وترجن والإنس إلا ليعبدون ما أولد منهم من لا يستحيل فويل